بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين أيدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين أيدي الله ورسوله واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَخْوَاتَكُمْ فَوْفَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ فلا تجعلوا له بالقول ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان أعمالكم وأنتم لا تشعرون وليامروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحتق اما لا تشعرون إِنَّ الَّذِينَ يَرْبُّونَ أَفْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لهم مغفرة وأجر العظيم لهم وأجر العظيم إن الذين ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم, لهم والله غفور رحيم والله يا من في جهالة فتصفحوا على ما فعلتم نادمين فتبينوا أن تصفحوا من في جهالة على ما فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ نظرا ابد الي كل ما غيره في قلوبكم وزيننه في قلوبكم والفسوق والعصيان وإن طائبتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائبتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما, بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى التي إلى أمر الله فإن ذهبت على عن أخراق التي تبني حتى تكيئا إلى أمر الله فإن فأفأصلحوا بينهما بالعرض وأقشقوا إن الله يعرف المبتقين إنما المؤمنون, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قُلْ أَعْلَمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ألم ير في أهلاركهم مباليون؟ وَأَلَمْ يَرِ أَنفُسَكُمْ وَأَلَمْ يَرِ أَنفُسَكُمْ مِنَ الْفَاسِقِينَ إِنَّ الْفُسُقَ لَمَرْضٍ وَلَنَتَّخِذَهُمْ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَلَنَتَّخِذَهُمْ يَا قُلْ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ يَا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْلِيَاءَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضًا ولا داخا ايذ يب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكربه ايذ يب احدكم ان ياكل لحم واتقوا الله ان الله تواب رحيم <تصفيق> إن أسرمكم عند الله أسفاكم إن الله عليم خبير <تصفيق> <تصفيق> إن الله عليم خبير <تصفيق> <تصفيق> قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا İzlediğiniz يُتَابُ وَجَادٌ بِأَمْوَالِهِمْ في فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا سَنُيُتَابُ وَجَادُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفَقُوا فِي سبيل الله بكل شيء نالي. الله بكل شيء نالي. عليك, عليك أن تسلم. يمنون عليك أن تسلم. قل لا تمنوا علي إسلامك. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هداكم لِلْإِيمَانِ فَقُلْ تَنَاصَرُوا يَمُنُّ أن لِلْإِيمَانِ والله بطير بما تعملون